دل القفر بالإيمان فقد ضل سوء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفار حسدا من عد أنفسهم